الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برد الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا رقب ومن شر نفافات في العقدة ومن شر حاسد إذا حسدت